ناخذ السؤال بتاع اختنا امة الرحمن في اللقاء الماضي كنا تهينا من البرنامج وبعد قليل بفتح صفحة المنتدى فوجدتها وضعت هذا السؤال فنجاوب عليه ان شاء الله اختنا امة الرحمن بتسال تقول هل من الممكن ان نؤجل اذكار بعد الصلاه بسبب ظروف معينه يعني يجوز يجوز ان احنا ناجل الذكر بعد الصلاة بسبب ظروف معينه يعني تمنعنا من ان احنا آآ آآ آآ آآ نذكر هذه الايه بعد الصلاة لا يكون سبب بس وجيه وسبب يقبله الشرع والله اعلم يجوز تاجيل الذكر بعد الصلاة بسبب ظرف معين او عذر معين يقبله الشرع اختنا امت الرحمن ايضا بتسال اليوم تقول احب الاعمال عند الله ادومها اي نعم وانقل في بعض الاحيان لا اقوم الليل بسبب التعب هل معنى هذا ان الله غضب علي يعني هو ليس الامر كذلك او على اطلاقي ولكن يحضرني شيء كنت قراته قريبا وذكرته في خطبه جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري فقال يا امام اني احب صلاه الليل و يعني انوي واجهز طهوري الميه اللي هتوضى بيها زمان ما كانش في حنفيات فكان يجهز الميه اللي هيتوضى بها ولكنني لا اقوم فما السبب فقال له الإمام رحمه الله قال له قيدتك ذنوبك قيدتك ذنوبك يعني الذنوب بتاعتك هي اللي منعتك ان انت تقوم الليل فالانسان يراجع نفسه ان كان بيقوم ركعتين بالليل وانقطع عنها يراجع نفسه هل أنا قائم على ذنب بسببه حرمان الحرمان الله عز وجل قيام الليل إن كان هو تعبان ومتعب وجسمه مرهق فلناس ان هو يعني يصلي وممكن يصلي وهو جالس يعني ممكن يصلي هو جالس لانه معاه عذر صاحب العذر يصلي على حاله واحنا اتفقنا على هذا في الفقه فإذا كان متعب لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس الشاهد انه ما يحرمش نفسه من اجر قيام الليل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه كان يقول لعبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر لا لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل كان النبي بيعيب عليه انه كان يقوم الليل وترك قيام الليل فيعني الامر ليس على اطلاقه ليس معنى ان الانسان كان يقوم الليل فبسبب التعب ما عادش بيقوم ان هذا غضب من الله عليه ولكن هو يراجع نفسه قد يكون الانسان قائم على ذنب وهذا الذنب هو اللي بيحرمه ان يقوم وقد يكون الانسان متعب لما ان شاء الله ربنا عفي من هذا التعب ان شاء الله يقوم ويعني يصلي ويستئنف الصلاه اختنا ام طلبه تسال اذا سالني شخص وقال لي هل اغتابني فلان بماذا اجيب لانه فعلا اغتاب لو قلنا ان هو بيقول لي بيقول لي فلان اغتابني لو قلت له اغتابك طيب ما هو انا هتسبب في في قطع الصله بينهم انما انا يمكنني هنا ان انا اقول لم يغتابك من باب ايه ويني خيرا لاني احنا عارفين ان الانسان يجوز له الكاذب في ثلاث مواضع منهم الصلح بين يعني الايه المسلمين الصلح بين المسلمين وان يكذب الرجل على امراته تقول له انت بتحب امك واخواتك اكثر مني يقول لها, يقول لها لا أنا ما بحبش أنا بحبك انت اكتر منها بس ما يحلفش انما لها لا يا أنا بحبك أكثر من أمي واخواتي وقد يكون هو بيحب فعلا امه واخواته اكتر من زوجته فهنا الشرع اجاز ان هو يعني يكذب هذه الكذبه الإنسان بيصلح بين اثنين يروح يصالح دوه يقعد يغتاب في دوه ويشتم فيه ويقول فعل فيا كذا وانا كذا وهو كذا ويروح يصالح الثاني يلاقيه برضه كل واحد منهما يعني يغتاب في الاخر ولكن لما يجي صالح واحد يقول له اه يا اخي ده بيقول عليك كلام كويس وبيمدح فيك وراجل بيحبك وبيعزك حتى يصلح بينهما يبقى هنا يجوز ان الانسان ينمي خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما الانسان يكون في حاله حرب والعدو يمسكه اسير فيقول ايه لا بقى انا بلاش اكذب و وادل على اصحابي فين ويروح يمسكهم هم كمان لا إنما يجوز له ان هو يعني يعمي على اخوانه حتى لا أهم الأخرين في الايه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاسر إنما يعمي يجوز ان يكذب على الاعداء في في الحروب فاذا سالك انسانه قال لك فلان اغتابني قل لا لم يغتابك رجل يعني يحبك والرجل يعني يقول فيك كلام كويس من باب الاصلاح بين الناس وهذا قد تثاب عليه ولا تقسم انفعالتك ذلك قد تثاب ولا تاسف اخونا فياض وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبارك فيك حبيبي يقول الله عز وجل يقول بان الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات فلاذا يعني انني يعني انا شاب ملتزم مقصر في طاعه الله عز وجل ان ربنا عز وجل آه يعني ان او أن, ان انا لن أستطيع أن أتزوج من ذات الدين ابدا بالعكس ده قد تكون مقصر في بعض الطاعات ولكن تدعو ربنا عن زوجة لان يديك واحده ست تكون طيبه وملتزمه وبالحلال تعينك على طاعه الله تبص تلاقيها ربنا يكرمك بيها وتكون هي سبب في انك انت ما تعود تقصر في طاعه الله تعينك على طاعه الله فتترك هذا التقصير إنما ليس معنى الخبيثون طيبون للطيبات الناس الطيبين اللي هم بعيدون, بعيدون كل البعد عن الحرام أه؟ أه الله عز وجل يعطيهم نساء طيبات بعيدون كل البعد عن الحرام والخبيثون اللي هم يعني يسبحون في الحرام الله عز وجل جزاء نفاق يعطيهم خبيثات يسبحون في الحرام ولعل هذا هو المعنى والله تعالى اعلم اختنا همت الله تقول كيف تكون صفه الوتر الوتر في حالة 9 ركعات في حاله من انت صلي في الليل 9 ركعات هتصلي 8 ركعات متوالين مفيش فصل بينهم 8 تجيب الركعه الاولى وتجيبي الركعه التانية كل ركعه منهم بالفاتحه وصوره بتقراي من الصور الطوال بتقراي من الصور القصار لا لغاية ما تتم الركعه الثامنه ولا بعد دايركت كده يعني مباشرة تقومي وتخلصي وتقعدي تقومي وتخلصي تعودي لغايه ما تتمي ثمان ركعات متتالية عند التمن ركعات بت... بسجدتي خلصتي السجود الثامنه تقعدي جلسه التشهد الوسطى تقولي التشهد الوسطى وتدعي الله عز وجل من خيرات الدنيا والاخره وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او بعد التشهد الوسطى على طول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي الله عز وجل بخيري الدنيا والاخره ثم تقوم إلى الركعه التاسعة ما تسلميش بقى دي التشهد الوسطى تقومي للركعه التاسعه تصلي الركعه التاسعه بتبقى بالايه بالفاتحه وقل هو الله أحد بالفاتحه وقل هو الله احد وبعد كده بتجلسي للتشهد الاخير وتقراي ايضا التشهد والصلاه الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وكد في العالمين انك حميد مجيد ثم تستعيذ بالله من الاربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيه والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ثم تدعي الله او تدعين الله عز وجل بخيري الدنيا والاخره ثم تسلمين عن اليمين وعن الشمال يبقى دي الايه الوتر اذا كان تسع ركعات بتقول بتسال برده اختنا ايمان الله ما حكم الأكل في صحن به صوره طائر يكره ذلك يكره ذلك انما يجوز ان تاكل لو ما فيش غيره لو ليس هناك يعني طبق غيره غير هذا الطبق ناكل فيه لا باس انما لو في غيره يبقى افضل يبقى ناكل من في طبق آخر ان كان في غيره ولو استطعنا أن نقمس صوره وجه الطائر لا باس لو استطعنا ان احنا نطمس من الطبق أو من الصحن ده رأس الطائر وبقي جسده بقي جسد لا باس يمكن ان احنا ناكل فيه ولو كانت صوره الطائر غير واضحه المعالم يعني لا باس ايضا ان ناكل فيه لان الايه كلها في الرقص لان الروح بتبقى في الرقصه مكانها تسكن في الرقصه فقال اهل العلم ان لو احنا اطحنا بالرقص او يعني ازلنا معالم الرقص يجوز ان احنا ايه ناكل في هذا الصحن وان لم يكن هناك غير يعني يجوز ان احنا ناكل فيه والله تعالى اعلم بتسال أيضا بتقول ما هي اقل مسافه تعرف من خلالها أننا مسافري إذا انتهت معالم المدين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت معالم المدينة فكان خلاص النبي بيبدا القصر تقول ان مكان العمل الذي سأبدأ فيه يوجد في نواحي المدينة التي أخطن فيه وبعض العلماء وضعوا مسافه تقديريه كده قالوا 85 كيلو وبعضهم قال 82 كيلو يعني مسافه زي مثلا من الاسكندريه الى طنطا يعني عشان احنا بس في اسكندريه انا اضرب المسافه دي قالوا 82 كيلو ولكن هو العلماء عندهم اقوال كثيرة جدا يقولون السفر هو ما علم عند الناس عرفا انه سفر يعني في اماكن بتبقى بعيده جدا بس الناس ما بتقولش عليها سفر وفي أماكن قد تكون اقرب من هذه الاماكن ولكن عرفا العرف جرى بين الناس ان هم بيطلقون عليها كلمة الايه إنما على كل حال اذا اردت ان يعني تقصري في الصلاه على انك مسافره يعني اذا تهت معالم المدينة وان كان أن العمران ممتد يعني لما تخرج من بلد ما بتلاقيش صحراء بعد كده ابدا انما في الغالب بتلاقي عمران ممتد في الامر فاذا انتهت معالم المدينة يجوز للانسان ان هو يقصر الصلاه والله اعلم اختنا متلابه بتسال برده في بعض الاحيان انسى وأجلس جلسه التورك في جلسة التشاهد الأولى هل علي سجود سهو لا, لا. ما عليكي سجود سهو يعني ان شاء الله عز وجل ليس عليك سجود سهو تمام إنما لما تتذكري وانت قاعده جلسه التورك اعدلي نفسك لجلسه الافتراش ولو كنت في جلسه في التشهد الاخير وجلسه جلسة الافتراش وافتكرتي تذكرتي اعدلي نفسك لجلسه الايه التورك انما ان شاء الله الامر ليس فيه ايه او ليس مدعاه لسجود الايه لسجود السهو جانا حد عنده سؤال ثاني قبل ان نغادر صفحة المنتدى يعني هي فرصه فرصه لو حد من المستمعين والمستمعات عنده سؤال في الفقه او في العقيده ياسل قبل أن نغادر صفحة المنتدى والمستمعين والمستمعات ما اعرفش ليه هربانين كده يعني عندهم امتحانات يعني الواحد يامل ان هذه الدروس يعني يكون الحضور فيها كثير يعني يسعدنا صراحه لعموم الفائده لعموم الفائده والله ليس الا ونحن ايضا يعني نسعد بتواجدكم معنا يعني على المنتدة طيب على كل حال حتى لو نطيل جماعه الخير عليكم قد تعدىنا يعني الوقت بتاعنا لعل في هذا القدر كفايه اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهدايه جعلني الله اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه حتى نراكم في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل نترككم في رعايه الله وعونه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك